بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> هل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا İnna hedayna السَّبِيلَ sabil, inma وَإِمَّا ve inma kafoura. İnna aytedna li alkafirin salasilou ve ahlalou ve sairah. İnna labrar yıshrabuun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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قواريرا من فضة قدروها تقديرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَازًا جَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمفالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء فَخَذَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن رَحْمَتَهُ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا